إياك نعبد وإياك نستعي نهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المضطوب عليهم ولا الضالين آمين لِلنَّبِ الْقِسْطِ شُهَدَاءَ اللَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَن تَعْدِلُوا وَإِن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 كُتُبُهُ وَرُسُلُهُ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ غَنَّ ضَلَالًا دَائِدَا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا سُنَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا سُنَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا, ثم ازدادوا كفرا لَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَٰكِن يَهْدِيَهُمْ سَوِيلَا بَشِّرِ ٱلْمُنَٰفِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ٱلَّذِينَ يَتَّخِذُونَ ٱلْكَٰفِرِينَ أَوْلِيَا ايذ تغون عن ذمه العزه فان العزه لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره بِنكُم إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين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 الذين يتربصون بكم فان كان لكم فتو من الله قالوا الم لم نكن معكم وان كان للكافرين نصيب وان كان للكافرين نصيب قالوا الم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين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 وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا مُزَجِّجِينَ بَيْنَ ذَٰلِكَ لَا إِلَٰهَ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 المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصبوا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولا وَثَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ سَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا